الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون لنا الممترين ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات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 يسلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله نعطف على